اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم مفهوم الغايه تعريفه مفهوم الغايه هو الجمله المشتمله على مغي وغايه الداله على الحكم بالانتفاء عن الغاية وما بعدها كان الكلام في المقاهيم تطرقنا الى مفهوم الشرط اولا ثم مفهوم الواقف الان شنو مفهوم الغاية عليكم. الغاية يعني شنو يعني اتم الصيام الى الليل أتم الصيام إلى الليل غاية الصوم يعني نهاية الصوم إيش وقت الليل الغاية يعني غاية الشيء بمعنى شنو؟ نهاية الشمس إذا ورد النص يعني الآية الشريفة أو الحديث الشريف وتضمن كلمة إلى وحتى اللي هي من أدوات الغاية أدوات الغاية شنو؟ يعني أدات تفيد لنا نهاية الشيء أدات تفيد لنا نهاية الشيء نهاية الحكم مثلا. رأسيش لو أدات تفيد لنا نهاية الحكم هل لذلك المفهوم أم لا بشروطه له مفهوم بشروطه يعني لو توفرت الشروط نعم للغاية شنو مفهوم للغاية مفهوم يعني شنو يعني ما بعد الليل بعد ماكو صيام اتم الصيام الى الليل يعني الصوم ينتهي الى الليل ما بعد الليل بعد شنو ماكو صوم عرفت هذا يسمى بمفهوم الغاية كل شيء لك طاهر حتى تعلم القذر بعينه صحيح كل شيء طاهر اصاله الطهارة حتى تعلم القذر قذرة بعينه إذا عرفت النجاسة بعينها أن هذا الفرش نجس شنو يصير إذا علمنا بالنجاسة طاهر له نجس. نجس نجس من وين عرفنا نجس من مفهوم من مفهوم الغاية كل شيء لك طاهر يعني اقتارك كل شيء حتى تعرف النجاسة حتى تعرف النجاسة ما مذكور في الرواية فإنه نجس فإنه نجس من أين علمناه سلام عليكم علمناه من المفهوم عرفت شنون فاذا حتى إلى سلام عليكم حتى إلى من أدوات الغاية من أدوات الغاية يعني شنو يعني تبين لنا غاية الحكم يعني نهاية الحكم فإذا انتهى الحكم إلى هذه النهاية ما بعد هذه النهاية له حكم آخر لاحظوا مفهوم الغاية اللي هو المفهوم الثالث في بعض المفاهيم تعريفه ما هو مفهوم الغاية مفهوم الغاية هو الجملة الجملة كتبه أتم الصيام إلى الليل هذه جملة أتم الصيام إلى الليل. المشتملة على مغيا. المغيا كتب الصو الصيام. المغيا يعني الذي نجعل له الغاية، الذي نجعل له نهاية في هذه الآية الكريمة. ثم أتم أتم الصيام إلى الليل. جعلنا الغاية لشنو للصو؟ جعلنا نهاية للصو صحيح للصوم لا للصلاة للصوم فاذا المغيا شي صير في المثال الصيام الجملة المشتمله على مغيا مغيا يعني ما جعل له نهاية ما جعل له غاية وما جعل له امد ما جعل له وقت حد هذا يسمى بالمغيا. وغايه غايه شنو الليل الغايه يعني النهايه شنو النهايه اتم الصيام الى الليل الليل هو نهايه الحكم صحيح انا زين الداله يعني هذه الجمله تدل على الحكم بالانتفاء الحكم بالانتفاء قلنا يعني شنو يعني انتفاء الحكم الحكم شنو وجوب الصيام الحكم وجوب الصيام الحكم بالانتفاء يعني نحكمه بانتفاء الحكم هكذا الحكم بالانتفاء يعني بانتفاء الحكم اللي هو وجوب الصيام هذا هو الحكم ننفي الحكم عن الغاية الغاية شنو الليل وما بعد الغاية يعني ما بعد الليل يعني عندما صار الليل يعني عندما ادنى المؤذن اذان المغرب انتهى وجوب الصوم عند الغاية وما بعد الغاية يعني ما بعد الليل ايضا ما بعد المغرب الشرعي ساعه ساعه يعني الى ان يصير الفجر السلام عليكم ورحمه الله الى ان يصير الفجر شنو ما تصوم لا يجب الصوم اذا الغايه لها مفهوم نعم مفهوم يعني شنو يعني الحكم المذكور ينتهي بالغايه يعني بانتهاء وقته يتم الصيام الى الليل الحكم شنو وجوب الصوم ينتهي وجوب الصوم بمجرد حصول الليل هذا يسمى بالغايه زين هذا هو التعريف اما شرح التعريف يراد بالغاية يعني المقصود بالغاية يراد يعني المقصود المراد بالغايه هنا هنا يعني في باب المفاهيم في باب المفاهيم ماذا يراد بها يراد بها التحديد التحديد الزمني يعني عرفت شلون مو شرط يكون دائما التحديد الزمني في مثال ما تحديد زمني كان لكن في المثال الآخر كل شيء لك طاهر حتى تعرف القدر بعينه هذا ايضا تحديد تحديد للحق إذن الغاية يراد بها التحديد تحديد يعني جعل نهاية للحق التحديد كتبه جعل نهاية للحق تحديد بمعنى جعل نهاية للحق. أعرفوشنا؟ الذي تعطيه أدوات الغاية يعني التحديد. الحاصل من أدوات الغاية الذي تعطيه الضمير راجع للتحديد. يعني الذي تفيده. يعني الذي تفيده أدوات الغاية أدوات الغاية شنو في اللغة مثل إلى حتى إلى أداة الغاية حتى أداة الغاية يعني وضعت للدلالة على النهاية صرت من البصرة إلى الكوفة يعني نهاية الشيء وأن كان الكوفة مثلا هكذا فمثلا في الآية التالية في سورة البقرة الآية 78 ثم أتم الصيام إلى الليل أداة الغاية هي إلى صحيح يا أداة أداة الغاية شنو إلى إلى حرف تدل على الغاية والغاية شنو الليل صحيح والمغيا المغيا يعني الشيء الذي جعلنا له الغاية هو الصوم والحكم شنو هو الوجوب فعندما نقول الانتفاء, وعند الانتفاء يعني شنو يعني انتفاء الحكم الصوم وجوب الصوم عند الانتفاء يعني عند الانتفاء الغاية يعني عندما يصير الليل بعد ما وجوب للصوم هكذا وحكمه يعني الحكم هنا هو الوجوب هذا مثال من القرآن اللي فيه أداة غاية ومغية وغاية وحق وفي الحديث التالي كل شيء هو لك حلال أو كل شيء هو لك طاهر أو عدة أحادي كل شيء لك هو هو لك حلال حتى تعلم أنه يعني أن هذا الشيء حرام بعينه يعني هو حرام مو مثلا اما هذا الشيء حرام اما شيء الآخر اللي موجود مثلا في مدينه اخرى لا هذا هو الحرام بعينه اداه الغايه في هذا الحديث الشريف شنو هي حتى صحيح يعني الحليه غايتها الى ان تعرف الحرام فحتى تبين لنا غاية الحكم يعني نهايه الحكم نهاية الحكم يعني بعد هذه النهاية ماكو هذا الحكم نهاية نقول النهاية يعني الحكم ينتهي إلى هذا الحد يعني ما بعد هذا الحد ماكو حكم هذا يسمى بالمفهوم الانتفاع عند الانتفاع وفي الحديث التالي كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه أداة الغاية في هذا الحديث هي حتى والغاية شنو معرفة الحرام يعني إذا عرفت أنه الحرام بعد مو حلال والمغية هو الشيء كل شيء وحكمه هو الحلية الحكم الحلية يعني حلية الأشياء حدها ونهايتها إلى معرفة الحرام إذا عرفنا الحرام بعد ما قلت حلية الأشياء الحكم السابق ينتفي عرفت شلال؟ الحكم له غاية الحكم له نهاية إذا وصلنا إلى النهاية بعد ما قطوك الحكم شنو حلية الأشياء له نهاية النهاية حتى تعرف الحرام إذا عرفنا الحرام يعني إذا وصلنا للنهاية بعد هذا الحكم السابق ينتفي الحلية تنتفي شرط الدلالة مفهوم الغايه كسائر المفاهيم في دلالتها شرط لدلالتها شرط اذا اردنا لدلالتها ان تتم فهناك شروط يشترط في دلاله جمله الغايه جمله الغايه يعني شنو يعني الجمله التي اشتملت على غايه جمله الغايه يعني الجمله التي اشتملت على الغايه مثل هذا الحديث الشريف مثل الايه الكريمه اللي قراناها يشترط في دلالة في جملة الغاية على انتفاء الحكم الحكم منتفن عن الغاية يعني عن نهاية اللي ذكرنا عندما نصل إلى النهاية بعد ما حكم وما بعد الغاية في الغاية شنو كان في المثال الأول الليل الحكم منتفن يعني وجوب الصوم منتفن عن الليل وعن ما بعد الليل بعد ساعة وساعتين من عليكم السلام ورحمة الله شنو؟ لم يكن هناك حكم بوجوب الصوم ماذا يشترط في دلالة جملة الغاية على المفهوم على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها يعني على المفهوم بإمكانكم أن تجرون خط جوة تكتبون المفهوم يعني هكذا تصبح على العبارة يشترط في دلالة جملة الغاية على المفهوم شنو اولا أن تكون الغاية قيدا للحكم قيدا للحكم يعني شنو يعني الحكم اللي هو وجوب الصوم مقيد مقيد الحكم اللي هو وجوب الصوم مقيد بالغاية يعني بالليل الحكم الآخر في الحديث شنو كان الحلية حلية الأشياء حلية الأشياء مقيدة للغاية للغاية يعني بالعلم بالحرام يعني لو عرفنا الحرام بعد ما ماكو حلية أن تكون الغاية الغاية شنو الليل في المثال الأول العلم بالحرام في المثال الثاني قيدا للحكم الحكم شنو كان في المثال الأول وجود الصوت في المثال الثاني شنو كان حليه الأشياء كما في جملتي الشرط والواصف إذا تذكرون في الجملة الشرطية قلنا بأن الشرط لازم يكون قيدا للحكم وفي الوصفيه أيضا قلنا بأن الواصف لازم يكون قيدا للحكم ثانيا عدم وجود قرينة تصرف الجملة يعني الجمله الغائية. الجملة يعني الجمله الجملة الجمله الجملة الجمله الجمله دلالتها على المفهوم إذا أكو الجمله عدنا أن الغاية لا دلالة لها النهاية لا دلالة لها فهل يمكننا الجمله الجمله بالمفهوم؟ لا إذن عدم وجود قرينة تصرف الجملة عن دلالتها يعني دلالة الجملة على المفهوم يعني مفهوم الغاية شوفوا الشرق في جميع المفاهيم نفسه يعني نفس الشروط اشترطناها اشترطنا في مفهوم الشرط ونفس الشروط في مفهوم الواس ونفس الشروط الآن في مفهوم الغاية مثاله ثم أتم الصيام الى الليل هذه جمله مشتمله على الغايه ولها مفهوم يمكن للفقيه ان يستنبط الحكم من المفهوم ايضا الذي تعطيه الايه الكريمه الذي يعني المعنى الذي الحكم الذي تعطيه الضمير الراجع للذي للموصول يعني تعطيه يعني تفيده تعطيه بمعنى تفيده المعنى الذي تفيده الايه الكريمه الايه الكريمه يعني هذه الايه الكريمه الف لام احد وكريون تدرون قد يكون احدا مهنيا قد يكون عهدا حضوريا قد يكون احدا شنو ذكريا احد الذكري يعني اللي مذكور. الآية الكريمية الآية المذكورة الآن العهد الحضوري مثلا شنو نقول الرجل الحاضر يعني يا ربس شنون مثلا جنابكم الكريم هذا الرجل الافلام يصير عهد حضوري العهد الذهني مثلا أكو شخص في ذهننا نقول العالم أكرمه يعني هذا العالم اللي ذهنه يجب اكرامه مثلا او الرجل مثلا احترج من يعني هذا الرجل اللي فيه هناك الرجل يصير عهد بهني فالإفلام لو كان بالعهد على ثلاثة أقسام بهني يون عضوري يون وشنو وذكري وسأنا شنو الذي تعطيها الآية الكريمة <تصفيق> الإفلام ذكري عهد ذكري يعني الآن الآية المذكورة يعني زيان <تصفيق> الذي تعطي يعني تفيده الآية الكريمة شنو أن الغاية هنا الغاية وهي الليل غير داخل في حكم المغي الحكم الوجوب المغي الصوم الحكم الوجوب المغي شنو الصوم يعني الليل غير داخل في وجوب الصوم يعني شنو غير داخل في وجوب الصوم يعني لا يجب صوم الليل هذا معنى بعد نهايه الصوم نهايه وجوب الصوم الى الليل يعني ما بعد الليل الليل وما بعد الليل بعد الصوم لا يجب إذن الليل غير داخله في حكم المغيا الحكم قلنا الوجوب المغيا شنو الليل وهو وجوب الصوم المغيا عفوا الصوم وهو يعني حكم المغيا شنو هنا وجوب الصيام هذا هو المثال الاول فبامكان الفقيه ان يفتي هكذا لا يجب الصوم عند الليل وبعد الليل بل الصوم واجب في النهار الصوم واجب في النهار هذا شنو؟ عرفته شنو؟ الصوم واجب في النهار هذا منطوق الآية صحيح يا لا؟ ثم اتموا الصيام الى الليل المنطوق شنو وجوب الصوم في النهار صحيح يا له اما عدم وجوب الصوم بعد النهار يعني في الليل وما اشبه هذا شنو يصير يصير مفهوم الآية لحظوا المثال الثاني. كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس هذا ايضا يدخل في مفهوم الغاية ليش يقصد مفهوم الغاية؟ لأن الحكم له نهاية وحد. مفهوم الغاية يعني شنو يعني؟ الحكم له نهاية وحد. شوفوا كل شيء ظاهر، ظاهرة الأشياء إلى الأخير. أم له نهاية؟ له نهاية. شنو النهاية؟ لو علمنا بالنجاسة كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه نجس. فاذا علمت بان نجس فعاد شنو يعني فالذي تفيده الروايه الشريفه هي ان الغايه شوفوا حتى كتوا اداه غايه تعلم انه نجس يعني على علم النجاسه هذه هي الغايه تعلم انه نجس خط جوا كتبوا الغايه هو المغيّة كل شيء هذا هو المغيّة المغيّة يعني الذي جعلنا له الغاية طاهر اكتب الحاكم طاهر اكتب شنو الحاكم انكر كل شيء المغيّة طاهر الحكم حتى أداة الغاية تعلم أنه هنا جزء الغاية يعني شنو يعني الحكم هو طهارة جميع الاشياء هذا الحكم له نهايه النهايه عندما نعرف بالنجاسة عندما نعلم بالنجاسه فينتهي الحكم الحكم شنو كان طهارة الاشياء ينتهي يعني عندما علمنا بالنجاسه لا يمكننا ان نحكم بالطهارة بل علينا ان نحكم بالنجاسه لاحظوا فالذي يعني المعنى الذي الحكم الذي تفيده الرواية الشريفة الرواية الشريفة شنو يعني الرواية المذكورة في من العهد الذكري هي أن الغاية هنا الغاية شنو وهي العلم بالنجس وقلنا كتب تعلم أنه نجس الغاية فالعلم بالنجس الغاية غير داخلة في حكم المغية حكم الطهارة المغية كل شيء العلم بالنجس يعني إذا علمت بالنجس هذا غير داخل في حكم المغية وهو الطهارة وهو يرجع للحكم إذا علمت بالنجس فليس بطاهر اذن طهارة الاشياء اصالة الطهارة منطوق الحديث ام مفهوم الحديث اصالة الطهارة في هذا الحديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجيس اصالة الطهرة كل شيء لك طاهر طهارة الاشياء هذا منطوق ام مفهوم هذا منطوق احسن المفهوم شنو اذا علمنا بالنجاسة فهو نجيس هذا مفهوم مخالف ام موافق مخالف لان المنطوق الحكم بالطاره المفهوم الحكم بالنجاسه كيفيه استفاده الحكم يعني استنباط الحكم كيفيه استفاده الحكم يعني استنباط الحكم من المفهوم يعني بمفهوم الغايه من المفهوم يعني من مطلق المفهوم لسا غايه او شرط او هي الضمير راجع للكيفيه أن يعمد الفقيه أن يعمد الفقيه يعني أن يقوم الفقيه بهذا الدور أن يعمد الفقيه إلى التأكد يعني لازم يتأكد من شنو من أن الجملة جملة شرط أو جملة وصف، أو جملة غاية أول شيء لازم يعرف الجملة هذا الحديث الشريف أو هذه الآية الكريمة هل هي من جملة شرط أم هي جملة واصف أم غاية ثم يتأكد إلى التأكد من توفرها يعني توفر هذه الجملة توفرها يعني توفر هذه الجملة على شروط الدلالة على شروط الدلالة يعني شنو شروط الدلالة يعني أولا أن يكون الشرط والوصف والغاية قيدا للحكم هذا الشرط الاول شرط الشرط الثاني ان لا تكون هناك قرين صارفة صحيح؟ وبعد ان يثبت لدي يعني لدى الفقير كل ذلك اذا ثبت عنده كل ذلك يعني كل ما ذكرناه من ان الجملة شرطية ولها شروط الجملة وصفيه وتأكد من شروط الدلالة الجملة غائية وتأكد من شروط الدلالة وبعد أن يثبت لدى كل ذلك ينتهي يعني يصل إلى النتيجة إلى النتيجة تدخل الحكم الشرعي النتيجة شنو الحكم الشرعي الحكم الشرعي المستنبط من المنطوق لا من المفهوم من المفهوم يعني البحث الآن في المفاهيم. وهي وهي وهي الضمير الراجع للنتيجه النتيجه شنو ظهور جمله في المفهوم الذي هو الحكم المفهوم هو شنو الحكم الذي نستفيده والظهور حجه كما تقدم الظهور يكون حجه الظهور يعني شنو يعني المعنى الذي يستغره العرف هذا يكون حجه